موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعا فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرهم نجوا قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرج ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلا فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما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 والذي فطرنا فاقضي ما أنتقى تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما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 جنات عدن تجري من تحتها الألهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فَغَرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَا سَلَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُلُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوبكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكننا حُمِّلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلاً نجساً له خوار فقالوا فقالوا, فقالوا هذا إلى إله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك له ضر ولا نفعا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 ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فارفقت بين بني إسرائيل ولم ترطب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم نبصروا به فقبغت قبغة من أثر الرسول فنبذتها, فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإوان لَكَ مَووعيدًا لن لننْ تُخفَ فَ وَغُر إلَ إلَهِكَ الله الذي غتَ عَلَهِعَكفَاف لنحَرحي قَ وَهُثََُّلََاسِفًَا مَهُ فيِي اليَمْمِ نَصفْف إنِ مِ م إلَهُ اللهَّهُ الله الذيلَ إلَ إِلههُ إله إله وَوسع كل شَْش ع كذلك نقص عليك من أمباء مَا قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة بزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا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 وخشعَت الأصوات للحم وَخَشعةِ الأصوات للِحمنانِ فَلاَا تَسْمَع إَِّ همَسَ يَوْمَئِ إِلا تَْنت فَو الشَّفاعة إِلَّا مَن أأَذِنَ لَ الرحْمَ إِلاا مَنْ أذِنَ لَ الرحمَان وَورَغَ لَهُ القَوْل يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ المجوه لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَنَتِ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 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا, وصرفنا فيه إلى البعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من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 فَقُلْنَا يا آدَمُ إِنَّ هَذَا دَاعُدٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يَخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ خُلْدٍ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَافِقَا وَطَافِقَا يَا عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهلطا منها جميعا من بعضكم لبعض عدد فإما يأينكم من, من فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا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 أفلم يهدي, كم أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون هم أحسن أثاء أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهاء وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ بِرَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مَسْمَا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُرُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ولا تمدن عينيك لما متعنا به ازواجا منهم ولا تمدن عينيك لما متعنا به ازواجه منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى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 صحاب الصراط السبي ومن اهتدى